بسم الله الرحمن الرحيم ذا الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُكَرَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ألم نشرح لك صبرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن إنما عَلَّ عُشْرِ يُصْرَى فإذا فَرَوْتَ فَانْصَبْ وإلى رَبِّكَ فَارُبْ بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وقورسين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقليم ثم رددناه أسفل سافلين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 بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ بربك الأكرم الذي علم بالقلم عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَرَآهُ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى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 بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزمان زبانية. كلا لا تطيعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من كل أم سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم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 فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة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 الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شروا البدية إن الذين أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحر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 إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثطالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أبحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات غبحا فالموريات طبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فمسطن به جمعا إن الإنسان لربه لك نود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْسِرَ مَا فِي الْقُلُوبِ وَحُصِلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّكَ فهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فهو رجة الراضية وأما من خفت موادينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار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 كلا لن تعلموا علم اليقين لن الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترى ألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسف إلا الذين آمنوا وعملوا وتواصل بالحق وتواصل بالصبر الله أكبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين